لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع إظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى